بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رسول ربي صلى الله عليه وسلم عرفت خطبة قد قرآن خطبة وعنهم دولتك بد أجكي ستي قواعد إسلام ما يوقاني جلاب إسلام ما يسروا ماهما ونديه شركي ذاتي في كجاهلي يما ولا لا ويا تنكتليغان رسول ربي دياثن واحد دامن سانكيسه ايغا كننمي ولين دنگراف ايرديي اكننمي ولين باليسني وروبي اكننم نيان ني في كنكنفكات باي انان وان سلا دين الاسلامين كيستي دامم برباكسو دامر رسول ربي صلى الله عليه وسلم خطباء إساني كعرفت كا أن كان ذهري في عسره ولدت قبني جباب سني سلاة رسول ربي صلى الله عليه وسلم ذهري في عسره كان جد واتوان براه اندبا له جرم ولدت آن سني سلاة كان رسول ربي صلى الله عليه وسلم قال إساني قصواعا يابتني بكبير عبتو تعبتني لكني كبلات تقرقل أجمال أبتني ربي إساني كالتني ربي إساني تي في قد قلتن أغا ويتا أدون قد سينتوتي رسول ربي صلى الله عليه وسلم بققنات دعائي چمتو دعائي چالتو دعائي هنداتات تقويا عرفا نمتهم كا رسول سنبوتي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا يسيجدت تان بكسنت رسول ربي رتبوتي أدون قدي سينتاج النان رسول ربي صلى الله عليه وسلم عرف الرسول مزدلفة لانقلان رسول ربي صلى الله عليه وسلم مزدلفتي مغربة في إشائي قباب سني سلاة إشائي قباب سني مغربني سليه كسي سلاة إيقانا رسول ربي هقا فاجر بهوتي نشعيسا ويتفاجر بهيقاني صلاتاني غيان سني غيان حري جدما غيان حجي قداتي يوم الحج الأكبر كجدما ساني إرقا كانا غال إساني قسواعا يعبتني قبلات تقرقلني ربي إساني قلتني تكبيرا جدني تهليل جدني ربي انتقو الشمسني. حجا ويتدد على تشويتوت تلفتيو كا افتوتي الجمترن رسول ربي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس جنما غيا نحري غيا عداثا اجا يوكان ترتنا بربا دنيني اججن عبد الله بن عباس سير ترب رسول ربي في دوفه كا غدني سيدا حجا تأكيد أجوه. رسول ربي صلى الله عليه وسلم مشعل الحرام الراء. حال كنان دائما. ودع دونهم بهن. مشركتوني توني أكذرة حق دون بعضك أكين دائما. رسول ربي الرفع لا إثاني هجة مشرك توني دران. مال ولنجرنه أشرك سبير كي ما نغير جرنته. جار سبيرين إفيا جارنه أقديمه جرني جلن. ثانية إجتر. رسول ربي صلى الله عليه وسلم جمرة العقباء قد فني جناني جر لجات أببتني بيتي بتاء فيت لسني مرقت لسني جمرة يقام بلو تجر جلني هلا جانجء وفيه وكال الرسول ربي صلى الله عليه وسلم يرو الرسول ربي تني يرو ربي صلى الله عليه وسلم جر لجاء ثلاثة ضربت دربتان عددت ثلاثة ضربتين الله اكبر جدا رسول ربي صلى الله عليه وسلم أمتان خذوا عني مناسككم اكاتاهت عباده حجو دتنر رافرد داه امتان اكاتت دربتان اركانا رسول ربي غرمينا دي بني بوتا وا قالنيتي حر كسان كبجمت سنين رسول ربي قال جهاتمي صدقن قال لي قافس الرسول ربي ألسوني قال جهاتمي سديج الجودة لا قال لإنكن كم توج در الرسول ربي برتق على مجد شرف ات والقي بين يجو الرسول ربي صلى الله عليه وسلم قال ألا نيثن إرابة نيجنان نما متان مرة هادو نما <فتح> إساني الرمتها دويا متى وفي هادة نمن قافس الرسول ربي متى إساني هذه معمر بن عبد الله العدوجي الأما يسوي ربي هذه مالك ربي سرها جال تؤكد لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وعطااف به أصحابه فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل رسل ربي وترفان سكن هاددا سحابا إساني دتشاني رفان إساني تقتين أكل فنبون رسل ربي صلى الله عليه وسلم هرق إساني جل أبتنى أكتت الأبتنى رفان إساني إر جورة إمام الذهبين أكجره. في على تقبل شعره منها فوالها في الا تقبيل شعرة منها يا هويكي يؤدو رفين سمسكت تيهاكت تيهاكت تيهاكت تيهاكت تيهاكي رسول ربي صلى الله عليه وسلم متى إساني هادتني غيثني جنان وانه في أفتن قمسة في أفتن شده إساني دي بتن لم نقافة شده عائشة رضي الله تعالى عنها رسول ربي صلى الله عليه وسلم إرجكنا يا ب إساني يا بتنجربيتي ديمن ودور زهرين جهين درة أواف الإفاضة كتت أوافا يا ب إساني يا بتنيتين رسول وني يا ب جافس يا بتنيف نمنها إسان أرجو في نمنها الدوتو يبه جافسا رسول ربي في اللّ أجن سن إسيد مات هاتجد شورك درسي سنا سلبرتتي أكات رسول ربي اتزمزم لك أنيت ننبغا وجلال الله وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته